مشكات يا نور غزا ظلماتي وأضاء من نور الكتاب حياتي غايتكم تحفيظ قول ملكنا بدمي ونفسي أجمل الغاياتي قد شعنوركم بأرجاء الدنيا. يا حبدا الانوار في السحاتي مش كتونه ام وترعى دارنا وهي الاساس تفيض بالخيرات والدار افياء تناثر برها للحافظ الماضي مع الآيات افياء ترعى من يرتل آية أهدافها هي رفعة الدرجات درجات جنات بذار كرامة وبهذه الدنيا لنيل ثبات كل الذين بها يسارع نبضه للأجر للخيرات للحسنات ونفوسنا ترقى بها وقلوبنا فاضت بحب الله في النبضات ولأن أفياء الحبيب سدارنا نشرت هدى التثبيت في الأصوات فزنا بما قرأت لتروي مهجتان ترجو رضا الرحمن بالإخبات زين المواسم موسم في صيفنا نتلو به ونفيض بالبسمات رمضان موسم قارئ متنافس يتلو كتاب الله في الليلات ونكرر السور الجميلة دأبنا فتقبل الرحمن ذي النبرات أفياء داري دار فخر دائم أفياء تبقى لي منار حياتي أفياء داري دار فخر دائم أفياء تبقى لي منار حياتي مشكات يا نورا غزا ظلماتي وأضاء من نور الكتاب حياتي غاياتكم تحفيظ قول ملكنا بدمي ونفسي أجمل الغايات